ويقومون بأجاه الناس و بأمراضها بل طفقت ان كان من المسؤولين بجر ومعجيها الواحد الناس والنائس whatever you want! من هذه الشبهة وهي شبهة نقطية وارضي اخواني انا بقول الله هذا انه وقد يشتر. وقد يشتر من الاثر احل سكتها بل وعضى عليه ماذا اعتقد وقد يشتد بعضنا مع العامة يقول المنتحين يفعل كذا وكذا لينا بالراحة ان يترحب كل حديث مع رسول الله بل يجب في ومن المرء في شوق نحو ذكر السور و ما يعرف ان تكون شريخه نوع المغار في هذا الاثر و واحد ان نوسع الى باب حسون الشيء احس والحسن في و ما يبقى له تعذب فان الله تعالى قال من عبد الطائحة لنفسه ومن اتاقى فانيه فان لا نحق فانيه كل مجلد من مجلد الحياة انتاقى من التاسقات انتاقى من التاسقات انتاقى من الاطل الوحى ومن تاجد من احرار ذات ومن يكون من تاسقى وقامت رجل في جمال نجيلة ديورك الشيرة فلنجد بلد ونجيلة خبادة وقامت رجل في جمال نجيلة مرهي كما أبقى رجل في <تصفيق> جمال <تصفيق> نجيلة من طبعا. فلا انت اتجاء عن محمل الاحكام ولا ينطلق انتهاء اللذن عليها هي توقيا لما انت كل شيء في هذه الحياة وانت محمد لا حلوك. لا بل يظن في اول الهله ينسى ظنا ان ما انكن عنه هذه دون لا واله فستنكرهون على غير ما فهي ان الفجر سينبئ ان بدا لهذا لا تصدق على كلامي تذوقي حفر اننا كلنا هذا الوحش لا نلقى الا جريما حصل وحصل هذا كل من عمره 60 عام الاجار نار وعود الى نفسي في نفسي من بعض المركبات الامن على الاحوال ووحاء الى اهلنا في هذا الامر اجى الى رئيس الحرس وكان رجلا عاقلا جدا وقال لهم هذا المسجد لا نفسه هي هذا لا يمثل الى غدا الا لك الله اهلمن لك اخر في ليلي بي ولن تاخذ ما كامل التسجيل الذي وإن أردت أن يحرك الشرق وبشأنه فعله ليأخذ ماذا جدائه وليعلم ما يجب عليه هيال ماذا إثواني المسلمين وخص آلين وآل المسلمين فإذا كنت قاموا برعاقنا بالجهتين أن منفى هذه فورة عن عموم ملكة عن عموم الحرار وعن عموم آل الملكة وقال بأن هذا لا يمثل إليه إلا ثم حسب اليقين حق اذا اراد ان يحل الشكوى ليحصل حقه ويحصل هذا الجزاء فاذا هذا كلام جيد سينبغي كذلك ان يتحاضل مع هذا واضح يعني ان يعامل اما بالانتكار ابتداء لاك الذي اخذ المال حتى يخبر شرط ويقع هذا الى المجيد يحل يحسين رجل يغلق منها ان اتخذ مني معنا وكذا وكذا وهو واحد شبه حقتي هذا ويحل كما مثلا بعد هذه الساعة بخذرين ويقوم بحثت حتابه اخرى بجد كماما للحديث قال فإن اختلق التذيح كيف يدفع حيث شئتهم والشرح المتدد منها يتلق المكان مذاني وضعها في خمسين لماذا إما لأنه اشترى عريق غاليا فلا من من يرضع فيها إلا إذا بحى في هذا منه أما غيره فيمكن أن يكون اتخذ عليها لطنق الخمسية كبضاع العرض للجبال فذلك كان ذا فريدا فامكن ان يكتب فيها ما كثيرا هذا الرئيس التليد يا اخي والله اننا نذكر الدروس التي صنعها علينا وإن الناس لنشده الخطة بالحلية منه لأنه ينظر من لجلي على أنه أكثر منه وأكثر منه وعادي منه ولذلك يفرض ماذا هو شخصا ويتلمى في حتى أنه لم يكن شخصا أو حسرة يسمع آلاته شخصا That's what I just shut up. that yeah. وكذا حديثنا جاء خطة بك اليدان لا يظهر الله جيد يجري على أنه مرسل الخيطة وقع في حوطة أحياني يكون ذلك بشدة من هذا المرأة يرى إذا ينبطي أن يأخذ حديث حشها رأى إذن الله معنى ينبطي أن يكون برساء يظهر أخير فإذا قلوبة فإذا قلوبة قلوبة وقلوبة قلوبة تخطيرك هو تشكر نزل سنغنى حقيقة التشكر هو طاقته تشكر هتنقذ هتنقذ هتنقذ فيه انه هو تشكر معده بسم الله اختبئه هو تحقص التنظيم هو تتشكر كل جنوب وقلت اشخباط الصورة هو تشكر لان لابد انه يتحقين بركات تشكرتين كل ما شرح الله لا يكون من رأحة. الان افضل افضل افضل ومحظة مع مدى تشكره الوثير ويكون تشكره الوثير هم قريبا لكي تشكرون الوحية تشكروا الوحى على الامان اليوم يحلمون الوثير ويكون الوثير ويكون الوثير الذين جعل اصلاحك الواحة لعناق الناس واجه يقول لكم حاجة قلت تعالى وابده الله وقل لا رسولة وما الدكتة وقل الامر من الدكتة المقصود دين الامر الثلاثين وفقا ايلا المقصود دين الامر الزعيدة والثلاثين ساشهد لأي على الدكتة لدكتة لأن في الناس تجيب بالطاعة مالا الطاعة الهلما هو يعتبر كلامه ليس مدينه إنما يعتبر كلامه من مدين للشهاد الغير مدين فيدخل لهذا طاعة أكاد الآل العلم وسلام الهدى وما يملك. وما ينبذ ثالث العلماء على كل دماغة طاعة وإذا كان الحديد للعالم عيدة هذا خائفة الأمية وكان من أشد النبي لحياة المدى في قلوب الناعة وإن شاء العلماء عيدة لأول مدى المدى المدى المدى كان باء ويقرع فيه في المضاق وإن شاء العلماء عيدة يأخذ كل دعوة الحلوى ورقة 有效 dokład 커往前就下了后面 punched one 那些七��的环 umas y moriré a el... احتاجنا عن طريق ولم تنتهي لأن طريق الشاعر لا تنتهي لله نحن ونفي هؤلاء كم يبثلون للعلماء لا يبثلون نسبة ليك العشق قبل ان هؤلاء يحديث يبعونا على السلاحة ويخذون احلى الشاشة لكن هؤلاء يقبل اشراكم يحفظون كل ما يحفظون تبمع المخصي محفظ من دمرات كبيرية لبساطة الهضرة وكتب النسبة كبيرة كتب إذا كتب تجمع على ايه سنهار قوات بحفظة وكتب حفظه ونسبة كبيرة جدا وعظم ومنهم كانوا يحفظه كسبة عظيمة يحفظ لكن زي ما على صفات شمال الثان قد كنت تتكلم مين إذا كانت الدكتور مثلا والمهدق لغاية الدينية كلهما ذات كحور وبش جولداء يعني مثلا لم تكن فيها ليس فيها عائلة الحديثة ممكن تجيب من يعطي مرسياتي على مدر الشافيات الشاف مالي أو مدر الزهرين الطبري ليس حديثة وبش من لا يمحي يوتيوبها لكن لا يمحي اسلابها ما بنا من نسبة يوتيوبة لا بشي لا بشي لا بشي لا بشي الله رحبك الله رحبك جيعة الخارجة ويساعدت الاخرى ويساعدت الاخرى الهزم حقيقة الوين الهزم ليش في ناحية الهزم الخاصية ويساعدت الاخرى شكرا لك شكرا لك بسهورا لك قلت له التوافع الأول بحث <تصفيق> لما يجب تجرب وعمل وحيد ونزل لما لا يجب تطحن بلاد شغل مالسة مواقع رحمة الله تعالى إذا نعتك الحديث صحيحا تحلم بي ولو لم يحلم بي أحد الخلافات نبيه سرخ الله رضحاتي لأولى من تقليل الرنماء Hello. Okay. في جنايه ورد على جريمه على غرض سياحي in yeah, the yeah. وقال انما بشاني او رجبي لوحات الملك لتحليل خلق كما كما قال ودنيا لو صلينا للاحلى لشيء كان ولا يوجد احلى من غير المخلوق كان يدور هناك كانت تقوم في لا شيء بلا سويلة الحلم شاك حدث وقليل المشترى من الآهل الأحراثي يحذر ويقول عبد قطر المابين دي حفظت مالا بأحدا بأحدا ونبيت مالا بهنسا أحدا وطخني عمي على حذر القرآن فحفظت مويسا لك قل ما يجب الريتان داوة المطار واخذوا اعقدوا من تحت فضلين فاخذتوا من فوقها هذا يقول ذلك نتيج ما الذي يدفعينه هو الوقت الثامن فهذا ما تهدي الشيء هو كمي السادسة وقص قص شعور الثلاث وفي حياة تابعة لهذا العقل كحلق العامة وقص الشارع وهذا بما يتيح قصها من جهة الأرض ومن جهة بلالة تحت الوار هي قول ان هذه هذه الشعور في الشرع مالا يجب اكبر و كما ذا قالت كالذكر وكالعامة وكالشائر فقالوا بايدا هي تافع لهذه الشعور مالذي تتفعل والله اتكلم ان اقول اميني والله اتكلم انا اعشع ان هذا اتكلم هذه السباة التي يعنيه الى السباة يا الله وقد قيل قديمة الوجه المتهافت كالوجهات الخالوة وكل كافرين مقصود كيه وهذا الطاقة ليس القربة لسلمنا بيه ليس القربة وزحية خرجت عن هذا الاخر وإما خرجت الثليل وإما خرجت للتصار الزحية على كل النماشة في كل حصة حلق الشعور خرج بالنسية لأن الثليل أخرجها أعطي للجحة مطالقة الفجل لهذه الشروع لهذه الشروع لاكى مطالع كتابسية من في على طاقة البذارة ومن على طاقة الفجرة حد شبه الكريم تسجد الله ودعوه الى الاخرين لكن اجلت مطالقة هذه الشروع لان توجوده افضل بطاقة الهجم ووضح كان في مطالقة جوبه ساية للحديث المجد النظر ولكنه الذي ليس لها اثار قليله جدا سوف تصير عظيمه على البلاد ووه العالم الذي طرنا بعض هذه المصالح السلعيه المتراكمه على فالحياه كما ذكر ذلك اذا بيته هذا كلتا في ثانيه النهار ولا نستسلم بان شعور الله في شعور جديد وما وضع الخائد وما أردت شعور لا عندك شعور جدا تريد أولاً صعب الله شعر الحاجبين شعر الشاد شعر الإجر شعر العام شعر, البيت. شعر لا تشرح يديك الى المد في 10 انواع من السنين ما جاء الشرع بخطه ما لا تخطى العاد جيد الشال الى جاءت خط 3 و4 على كم هذا اذا القاص شكرا هذه القاعده اي هي الشطه على الصوره 17 خرج منها في الجديد ثلاثة وهي الدجر والمحاة والشارك والصم بما على المنهج هو تطاع هذه الشمس ما يكون القاعد بحقها هو البطنة بيسكي وشحنة على ويسوك منه لا احنا قوله الاصف اللي انت تبقيه لنا جديد على بيسكي على الحق لأن الاصف اللي اقرأت شغير الكلام ذات كده تبقيت بجة قوية بيسكي اللي على بيسكي حقه من صديقة وديني هذا اعلام واحد لنزم كاملين لينا تريدنا ببقر عمر بحجة تلك الزكاة أو تتال ما شو الزكاة ببقر هي هي حجة تنين ثم عمر ومتاعيه حليل عمر وقد الله خضره بمالها لأن كان محور هذا الاحلال في الجنة الاحلال في الجنة الاحلال في الجنة لا ينقرر فلقلنا من الاحلال اكثر طاعة الان ويبغوط. على الارض ورقي القاع ليش نقول نفس خاطر الشهور لان نقول يلا الى كل الخوارق في الدنيا ايه بس في لتحرير يلا يا ساتر مش عارف ايه اللي حاصل ده الشعر اللي هو انا عيد شعور بتا الخضاره لو قلت ايه في القصيده دي هي التقدير ايه شعر الرقص اللي فيها خيال في جمله الخيال التقدير والتعبير الانسان تناقض في الحاجه لازم يا اسماعيل نفس الطريق بالتمام ابن ولد احساب هينا يعني هو حينة. كل من كانت القلالة تريم بالدوى الرحماني نتروح طريقة الواج ان شاء الله فرح طريقة الواج روح ماتل كلمة ايه تريم هذا هذا الشباب بصانت كمان اختاري اعطى حسن ودركتكم بصانت انريد شبه راقل جدا بشبه عدو الشبه برسالة ام منه نفي احسايا برسالة الامنية ظاهرة سيكون في حلقها من المجرار لدرجة مفتنة كتا يتحقق لمن الآزان دخل من الهي ولكن الآزان من يرقى هنا فائدة جيش نحن أراضي كل شرح لا تتبار كثير فلن ترسيحون الهاتف القرار عليك سير عليك سير عليك سير عليك سير عليك سير عليك سير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 حقيقيا لكن الله تنظر من الحكمية كل ولكن لا تستطيج سيأخذ الدين سبب الوضع عرض ان كان يكون من الحروب او كان يكون شديد من الحرار فالنمية طلبة الجن بالنحرار اعطي افقاح الى مشروك مشروك هو اقول الوحفة حق الله لا تكتير بأس الجرمان من المغمى لأن الكثير المغمى لدي له العظم عليها هذا الشخص إنه مرتد المخمرة مرتد لا العظم عليها في السمحي إن كان مطمحا لكم رعبا على ودية مره في الجامعه وكان في الجامعه ايه دارنا ايام الجامعه حضرنا محاضره ثم بعض الشباب كانوا ان اخرج ولكن الاخ ان علي اذا كنت اريد ان لا نسينا الساعه المشكله قررنا ان كما تقول لوضع اوضع التصوير لكي نتابع كل الوضع ده مش رجله اللي هي مشكله فين بسرعه صعبه الوثي ده ما ده كلام سخوف يمدى الاعتماد ان المثل ده كل ده باهي خاصه اكد هذا في هذه الليله لأننا ليس بعوانا ونحن نرى أن أبحاث الملكة الملاكة ونحن نقول ماذا لحاول يستطيعون فيه من الدكتين ولا يعرف حدهم لأن هنا أبحاث الملك الحق يوم ولماذا نرى قال إن لم يجبني فيه الثلاثين أن عنده الضحة لأنه ليس حزنة ما ليس حزنة ما ذاكي ما ذاكي ولكن بحاجة لأنه يخطي شيئا لأنه الذي يخطي تقاه بالله والشيء مما حاكت للمبلكة وكريم لأنه ما ذاكي لأنه أنت حاكت بعيد لأكل الشيء فالشاهد آخر مستدرست من اجتبرت أنه مستدنون ياله كل طريقه بنفسك نعد حقوقي الاعذى لماذا انصح لمكافحه الرعايه لحياه حق من بلسه لماذا حقي او حقي في المنظره دي مقصد الامن با لا تعتقد Big Qu language ما إذا جاغيت لرجح العفاء heute يمكن Renafran لكن진 إعتقدorthي إن في قبول الجوigan التوفر بالسفقة النية روحي نعرف مهداها اهدف في قبل زي tak postpone إذا جدت المصصحي ليسITH إندار يجيب something راح صراحه اني زعلت فائقه الدوله هل يعتبر مستر فيك ولا انا لقد قمت بني حج المطرحة في هذه المطرحة العامية والطمئة وإذا كل دين قائم على هذا تداخل مطارك والمطارك فلا لم تكن بالمطارك إذا كانت المطارك ما بالطارك كبرى ثالث وطاحت المطارك الثلاثة للطارك المشكلة من قد تكون على هذا جرب المطرحة <تصفح> الارض ثم يأخلوه لما انه يأخذ الماء القحفة دي لا تفتح إليه يقول لي انا عندي مقصده وعندي مش عصده قد تتعامل جديده ومسعده بحسب الشهر فلا نحكم <تكلم> في الشبه التي اولادها لانتها شبه حامة ونوضي براحدة كل موضوع ونوضي براحدة كل موضوع وهذا المجد رابعة لرب تنزمنا بجولي بحسبة لبسة منك انتبعها في وجوه الاخر وانا يكون هذا هو الحل في حياتك ومن ثلاثة لا نحتبر ان اذا امكن دفع ضرر من يعني اكل الرساله اكل ما دلك حينما يذق واشرب الموت وفي ورق شجر لا يكون انا مستور اكل الميت لا اجد له الهيئا مريح مثله ورق الايه سيدا امكن دفع ضرر من ذي سكر الشجر لا يحيي باكل ما ذهب بسم الله على السنن القائيه العماقات في حل اليوم وسمات اول في عام ما بعد ها هو سبعه, سبعة طبعا في شذى ذا الاخره في شذى الهرب كان العدد 20 ولكن بعد قطوة الى الثاني عشر فكرة ان الله تدخل فيه معه وعليه يا طرد الجمهي شعور بيانه هذه المثلة وتفقى معنا مثلث اخرى وهي المثلة الاخرد من الشيء وفيها خمسة مباعج هذه الجزة الان ثم بعد صلاة لقد تحصل على الحق و الخدمة على في المسائل يجبنا المسائل انه يرى في اخر خريفة منها حلق الاعيال هذه المسألة يا رب ذكرك يا اخي خلق لي يدعو طريقه الاستغاثه في العام طيب لا اله الا الله لا حول ولا قوه ان الناس من يعرض اقضها حقيقيا وهو اقل الاخذ منها لغير حق ولهذا في عالم الشهيه المصروع الى المخالفه الحديثه الاخذ منها فقد نقل عنه دخول في الغرابه شيء ذاته الرائعه في مشروعيه الاخذ من الشيء اللي تضيفا ان ترى بشكل الوانس الحوم الثاني من الشباب اخذ الان ويتأكد من الشباب كانت نافر وهذا فتح نظر مالي رحم الله لا تأخذ منها مع صر الفضح والخذف يعني لا يأخذ من فضح الفضح وان يأخذ في حج في نسوك وهذا طول النجم الشرح الراحمة الله المدد الراضي وهو مدد إماما بحريفة رحمة الله لا الله لأهد قوة الحجمان لأهد يأخذ الحج إلا ما يجير على القرى لأن النذب الرابع من الصور يعني يجيب الأخذ منها من لا دلال الشط القرى ولا دلال الشط الحج ويأخذ منها المطلق في النذب الخامس ونذب الحناردة خمسة مبادة خامسة ينقراء من اخذ منها وفي رواية الدنيا عن احمد يحييهم اخذ منها هذه خمسة مبادة جاء بعيدين بلد اخذ من الناحية حقا الوضع ويجرد من المصدر وقيت ناحية شدار القول من الخلسسين والذات يبني القناة يعني قليرتها بمطارة حديثين ايه؟ يعني هذا يعني المعيز بالعظم يردوز من الخلسسين والذات وخلطة بالخلسسين والذات نشيء البريعان الاول لأن هناك ثلاثة حاولة لنبذة الاعكام نعم كانت لم لكن المخالطة حاولة لنبذة الاعكام المخالطة حاولة لنبذة الاعكام ما اوجد عليها من قرط الشارسة او من جسده وحقه شديد منها وكرارك ما اوجد من قط الثمال على احد القولين الهائين اتمنى تطالعين منها ثانية وما انتم اللي تقدروا فيها بيقولوا لي التنين في المعلومات يعني لا يشير تركيز اكثر لان المخالقة هذه حاصلة اخرى ان ما تفضيه في الائحة ولا يخطى اخر حال وعلى على الناس فبالتالي لا نقول ان المخالقة هنا واجبني لان المخالقة هذه حاصلة انما المخالقة المطهوبة ان يحصل لها التمييز بكيس ان يشتري هو بلادار بالمسلم فهذه حاصلة اخرى خصائر اشتراك очку Qualse er det senglagt... لانها حاله نادره وقعت في حاله الحال الغازي العام لمجيش الاراضي بالناس و اولئك العدد ذا هو له وجود له ونبغي ان ذلك حكم شرائع الاحكام والشريات لا تنبني على احوال نادره ولا على احوال خاصه انما تنبني على احوال عامه واذا العارض هذا لا حكم له اختراع ولا ايه طبعا الله تعالى وتعالى يعني معي اصله كنتم بذا مجيب عليها. الان لكن ما نرحل قام فنجعل الجواب على هذه الأسئلات لطيفها ورحولاتي بإذنباري ورسل الثالة وقام لهم على سبيل المخمّن وعلى آل صحيح يا مولاي يا مولاي يا سلام يا رب يا رب يا رب يا رب you're in there you're in there you're in there ولا اي يورى ولا اي يورى ولا اي يورى ولا اي يورى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 and I'll Thank you. Amen. not uh -huh. من هاتف نلفزة قرية تنين المرأة تنين المرأة لا يأخذ الطفاة الطفاة حتى يتبقى بضعه يقوم بضلاج كثير عن عيش السلع حتى يكون لهاتف النجاة عن مجيزة عاليين فإذا حادث بالعثى سعر حتى لا يدين رجل من حدها مرأة الدولة الطوية تعمل في الدورة المرأة وضع صديقة بشعرات رجالة وشعرات رجالة وشعرات لإدفاع الموايطة بالحالة لذلك اعتمدت من القديدة لشعر ادام من القديم ومن الناس يكون في المدعات البيعباني يوما في ثلاثة الأقوال او في مدين العرش كما تعلم عن الزويل وإنه ما يقوله يخذبه والله وما يقوله ما يقوله والأرض الثالث أنه قد ضائع الحقيقة من حتابة الوصف لله من غير تشديد ولا تكيين ولا تعطين كتابة حذر عام النحيان أما أقفل هناك الذي تحذر عن مروفيا و هو أفضل معنى حداد من دولة و هو أفضل على الجميع شرق لا منعلم أن فيه من أذنه عليك القطور ولكن كما ترى أن البريد مصنع في شركة الجيئة الشركة التي مصنع خارج ديها هي الشركة التي مصنع البريد وهذا ما ترى بريد نؤكد ان يا اول المكاتب خلا طبيعه لوزي التحريك ذات اليا مداء اعلام هل يا العريس يا فؤاد في في شدة داغ نزاع شرع عنوان علينا الفاضل علينا الفاضل حلو يعني وكانت مدينة النافذين على النافذين دعوا وجود على الأرض أملنا على كتب النافذة في زبا دعوا هذه المسيحة قامت أي مدينة من نبيلك رب الله جمعنا عن الورب الاشدين فالجوجة على رب من الأرض وكانت مدينة من الأخاء كانت رديلة من الموزاة كانت رديلة من المساوة كانت بيها قد ما يحب به الله ويكون لله الغوء الناديل من تكون كانت الناديل فلا هو الله من الله من يوم إليك فالنوار كانت الناديل او طوء الناديل اما طوء هنا فما فضى في الناديل Если вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. يا سيدي ماذا هذه was coming قال الله انا واحد احد لا احد واقضي ريده لا قضي المال عليه هو حرام اذا كان في بيت اذا كان في كنت هذا الشيخ الذي تنزل ليه موضعي فرجل لا يخفي من أجول لأنه من أجول تكفي دك لك وهو لا يحتاجنا أن نقول ذلك كيف هو يقول مالك أحلى فقط أنه موضعي ولكن هذا يمنع جهاد كل الجماعة فالسلع على خائدك لا تكثر أحد الله بيمد الله ما, ما لم تتحذر واضحة خطر مثلك التفديل هذه و... يعني لا تعود على سلع بخائدك كما خالد شيء للغاية فلا تحوض على الانهة الخيطة فالجبط الانهة الى واذا تجنب الشلاف من الصرعات تمتمت الى خيطة وكلوك الانهة تعوجهم وموجهم يذ يذيا الى الله والله سمعه ان الحج السياسي هذا لا يصح من المذهب لان الزياده لا اي ولا نلها ولا ولا اي ويزين لا احيان كثير فنروي الى ابو نافل في زياده الزي في انما نرى ذلك سياسيا ان الحج لا يحله اعاده زياده الاسلام قال كما الارض يا تلاميذ لا لا خلقنا هذا الكلام العبده كلام كلام شيء في الكاليريو لا كنا شاهد يا دخل في مركز في القرائات تكلمنا دخل في موضوع الاخابات كانوا يروي حوائق تاريخيه كتب فيها واشياف للبروتوكول في زي قائدي يا دخل في وكما يقول هؤلاء القطيدة يا حدي جمس كان هؤلاء أخرى أخرى نبيش الحياة طب ماذا ما يقع على هذا دين إذا يراكد الدين وكذا إلى أخرى واخد تفشل النبي عليه الصراط فلما دخل أكون هؤلاء السياسي صحيح ولا أشياء أفضل يأخذ زوجة موانا هكذا علم الإسلام دين زوجة والذين داعوا الدين دين دحوة جاء لمجاية الضوء لتحديد الله من ربي فإن حضرة في الضولة لكن لا تحصل هذه الدولة تحصل جداعا وعط فالضط لا نحصل ماذا دون حين 200 أشهر سنوات سنين كان يقول انا رجل من الله لا رجل زال الله على الكريم تبع تحديد لأنه نفس المثلين في ملاوش والمطاولات والضرب من الوقت والحمد من الاجهة الانبياء احضروا بارما لهم في الاجهة ما قد ناس يكون بلدى حد بطير النبي حيث السلام لم ف... يرى فقر التحول معنى هو اخضر من الاسلام ساء يحكم راقي الارض وان الاسلاق سيبلغ ما تلغى النيل والمهار والعبال كانت رجال سبيتي بعينيه انما بات الاسلاق للمغادة جزيرة من عرض بل تتعجل النجوم ورقة الصروت والعراضة كان يمكن ترى من قطرة العرض وانا يحنوه ان السنه كامله دوره نورثا من الذي ارساله لكريم قوم ولو في رحظة ينقذ الناس لذلك مقدر سبحانه ونخرجه بالنسبة آخرين الثانين الاعتقاد بكم صغور لا يتعجز لهم فارضوا يا احوان مارك الله سبحانه رعا لكم لا تتعجز لهم فالمن عنه من هاجه وكان برهج ومن ويقول ذلك كارا فيه فيه كحيب من الله ويه تحدي من الله وكأتيك حجر القول يحدي المرضى هذا يجرى بالسكر اقول يجرى انهما جمحة صنع جمعه صنع خلطة ونقل كل كلمتين فيها يا ضيبة لا ما حكمة للجامة يا ضيبة لذلك أول سنة أول عمل يبسل بينهما هاتان وكذان أول سلحنا أول يوما تغيثه بخيمة إماما جديد ما أقام الرجل في حظ النقص ولا بالشاهوة وهذا هو العصة في الحلاقة الجديد أنا حلاقة إيمانية علاقة إيمانية وليست بعلاقة جديدة في إيمان بلا فيد الدين وجعل أسرع العلاقة الديني سلمنا كان أول عمل في إليه هو مجارس الحزين مية الصلاة لطلب يا إمام ما نحن آخر أنه السيفة أنه المطاع كما أن الإمام مجارس آخر كما أن الإمام مطاع لا نركض منه إلا بالكوش ولا نفذ بكش فالكتب وهذا في اشارة انه يقفل غير ايضا بيته حمر الطابحة الوجه في في البركة من طاعة شرق العالمين طبعا يجب وليس بحيث وكاتين محلة بالتقوير سنعيد ايضا بيقر بالبطرات لالعمار هذا <تصفيق> يجب <تصفيق> البيت <تصفيق> وغير من اقرار رئيس لاعبته رجسيه اجاز التحيه وللسلام كانك تحوله من الخير او الشر هذا ليس لك لانك تعلم ان لا تدره في السلام سلام يمنع الروح الحيه وانما لها القوت الصحي والصحي الاهان السلام تكون عاليه اذ الضاقه عاليه هي الله غير ثوابها فثبي غير وقت الذقه وريح وراحه تكون عاليه بقدره ما يتعمى خرق المزيد وحث ولكنها مزيده بالارض علمه من حياه قال لمثل شيء فيها يقمع يا خاله كلامه حاضر اقول اسمه في دار التويد في او سلام يحل برامج الفك قطع بعز الله اللي اعلنوا هو هي اسئله في اللي تتطور مع مرئها يعني والقلب فالله ان جاز ولن تعيش مع زيها في فهو لا تختار واجهنا الى مشورة التبيه الشفة الفريق العالم يقلل لك علم في هذا اضمار على الكراسي مرم جائم سئلا يكون التقر وحيها لك وإن كانت اقرم يعني مخيصا كما فيها تنخيلين يعني يبتع هذا الله عز وجل يحقق وين كما كما سبابتي فقول النظر كما يعني المعادله الايه المعادله بتاعتها المعادله بتاعتها اللي تبقى مضروبه في رقم كبير اسمها رقم ال يعني ايه رقم ال اللي بختل يزيد واحد والحته فالوضاع تابع ان الاسر فالصفاء فالصفاء واحد طارقين قالت لكن لو حققت تأثير وضطي أثير وضطي الحقق ويضر المال ثلاث وعاد الجرح لنا على يريد ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث سيد جب تعال ان الله تعالى ان يرى فصحا ذكر اراها الى لرسل قريه ان رسول الله تعالى موطن استعان ولي توفيق اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فوالله هي غلط بالله لا اله الا الله تغيرغغم <تصفيق> جدولة الدرشاعة يج左 أقوى مع عشاء حديثية التعديث على أهم recently كل جمع جديد من الإطارة من أباط案 أ SBS و��는 مكان ليس من أهم من تغيدي